هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا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 بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا اذ باس شديد فجاء سوخ خلال دياهم وكان وعدنا نفولا ثم رددنا لكم الكر وات عليهم وامدجناكم باموال وبني وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يُسْوؤُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوَل يُتَبَرَّؤُ مَا عَلَوْتَ تَذْهِيرَا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حصيرا إِنَّ هذا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا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 آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةً الليل وَجَعَلْنَا آيَةً أُخْرَىٰ فَتَذَكَّرْ لِتَعْلَمُوا فَضْلَ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَأَوْضَلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَى مِن شُرور اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لنفسه. وَمَن طَلَّعَ إِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن فَلِكَا قَرِيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ وَانْكَفَ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كان يريد يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ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 كان عقاب ربك محظورا انظر كيف ضل بعضهم على بعض للآخرة اكبر درجة واكبر تفضيل لا تجعل مع الله الهة ان اقرف تقعد مذمما مخولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فانكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما فِضْلُهُمَا جَلَّ حَظُّ لِمِنَ الرَّحْمَةِ وَقِرَّ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَقُولُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا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 وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ نُّذِكِّرُكَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ مَنْ بَكَى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كان وَأَن كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بالحق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 ولا تطرموا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واعف بالعهد ان العهد كان مسئولا واعف كي اذا كنتم وزنوا بالقسط مستقيما ذلك خير واحسن ولا ولا تلقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عن مسؤولا ولا تنشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيؤه عند ربك مكروها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 انفاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه الالهه انكم نتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران ليزكرا وما يزيدهم الا نثورا قُل لو كان معه آليه كما يقولون اذا لبت غدا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا وان كبيرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن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 نَبِ الْآخِرَةِ غِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَذْبَارِهِمْ نفورا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 قالوا إذا كنّا عظاما ورفاتا أئ اَتَمُرُّونَ سُنَخًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ صَلْصَالًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُمْ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونُوا قَرِيبًا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 الشيطان كان للانسان عدوا ومبينا ربكم اعلم بكم اِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ قَدَّرْ فِضْلَنَا بَعْضًا نَّبِيِّينَ عَلَى بعض وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا قُلْ كاللذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله فايهم اقرب ويرجون رحمه ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وان من وَيَأْتِي إِلَّا نَحْنُ نُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الأول وَأَتَيْنَا فَمُودًا فَكَانَتْ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاقِبٌ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا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 لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْسَنَنَّ كَنزُرِّيَةً إِلَّا قَلِيلًا قَالَ ذَهَب فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّخْزُورًا وانصرف جز من استطاع منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غررا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَأَكْفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِيلُكُمْ فُلْكَ فِي الْبَحْرِ تَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَغْرَقْتُمْ وَكَأَنَّ الْإِنسَانَ كَفُورًا افَأَمِنْتُمْ أَن يُخْسَفَ بِكُم جَانِبًا بِرٍّ أَوْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ أَوْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۚ أَأَمِنْتُمْ أَن سَنُخْرَا فَيُرْسَل عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ عَلَيْنَا تَابِعًا وَلَقَدْ كُنَّا بَنِي الْبَاحِرُ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَجْعَلُ كُلَّ نَفْسٍ بِأَمْرِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقَاوِمُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الْتَقَدُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّرَكَ الْإِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تجد لك علينا نصيرا وَإِن كَذُّوا لَيَسْتَفِزُونَّكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُونَكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ سَلَفَ قَبْلَكَ مِّن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ سُنَّتَنَا تَحُولُ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ يَمْسِي <تصفيق> إِلَى وَسَخِّ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَجَدَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُرْآنَ الرَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لدن كَسُلْقَانَ وَجَعَلَ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ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 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَيْأَسُ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ على شَاكِلَتِهِ فَرَبَّتْكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تجد لك به علينا عكيلا الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا قل ان اجتمعت انس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يحتون بمثله وله كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابا اكثر الناس الا كفرا وَقَالُوا نُؤْمِنُ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ فَنَشْرَبَ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ خُرُفٍ او تَرْقَى فِي السَّمَا وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنا عليهم لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّتُنَشِّطَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمۡ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ وَنُحۡشُرُهُمۡ يَوْمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ عُمۡيَآءَ وَبُكۡمَآءَ وَصُمَّآءَ مَآبُهُم جَهَنَّمُ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 {وَلَوْ أَنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذًا لممسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات} فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا السماوات والارض بصائر وانني لاعظنك يا فرعون مسبورا فارعد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وَقُلْ لَنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وبالحط نزل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شِيرًا وَنَذِيرًا وَالْقُرْآنَ فَأَنْذَرْنَا لِتَقْرَأُوا عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتَهُ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا يَطُونُ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبِالتَّنْزِيلِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ أو لم يقل له ولي منذلني وكبره تكبيرا